مشاية مش على الميعاد مش الميعا. جينا احسن مشاية مش مش على الميعاد جينا احسن بس نوصل لابو السجاد هذا الفوز والغايه مشاية مش على الميعاد جينا احسن مشاية مش مشايا والله ونفتخر بالمشيا لحسين لو نمشي له طول العمر ما نوفي بالدين لو ما محبت ابو علي ما عشنا يومين الله علي زيارته سو لنا رجلين حفل بارد حفل تنيله واقصد زور والميت بدرب الحسين وحبه ما يدور لم يمشي لحسين ما يمشي للجنة أبد لو صلى لدور افهم مقصدي و معنى تفهم شنه معناية على الميعات جينا حسين بشاية راي وقلبي يتبنى منه يحيد عن راية بشاية على الميعات جينا حسين بشاية يا ريت يرد بينا الزمن ونجي لك زحوف من كل بلد نتعنى لك ما قعدنا لطفوف احنا بعادينا ويزيد جيشه بسيوف ونشوفه دا يقدر يمس او دا جاك نشوف لكن مثل جابر وضعنا احنا الموالين نتمنى لو عند القبر نصبح قرابين واليوم بشاية من كل البلدين من جابر الأنصار تدفرع ملايين لرواية تظل اليوم وحنا حروف لرواية بشاية على الميعات جي نحسن بشاية بزيارة لك المحروم هي النور والماية بشاية نحسن بشاية من العالم الدربي نمت وحد الهتافة يحسين ومثل الحجن وظل نفطع مسافات فات الزمن قال وقلت لا والله ما فات من الهجس ما كنرجع وننسى الخلافات كل من يسئلك عن هويتك الا مظلوم والمرجعي يحسين وقلبي بحبه مختوم واليسانك عن خطك وتقليدك اليوم قلنا اقلد اللي ظل من قطرة محروم مرجعنا يظل لحسين والعباس وكفاية بشاية على الميعان جينا حسين بشاية يجمعنا رمش لنا عين وحنا رموش وفاية بشاية على الميعان جينا حسين بشاية شوف الحبيب ابن مظاهر شمعة الكون شوف الرياح وعابس وبن عوسج وجوج رغم اختلاف العيشه والجنسيه واللون بس كلهم في ساحه كربله شلون هم سبقونا بالمناحر تركى واثاب واحنا على اثار المناحر نمشي للثار بال صروا حول غنصار واليوم هل من زائر احنا نجي لزوار لو حتى دربنا يصير مسلك نار لا ضايه بالشايع على الميعاد جينا احسن بالشايع بالله رماد نطير للمظلوم عنايا بالشايع على الميعاد جينا احسن بالشايع والله اعتقادك بالحسين غمرك احساس لو تدري الاحسين اللي قال بجرحة عباس ما اقدر القم لا صدر عندي ولا راس شفيني خلها تروح وتلقم وياها الناس يمكن نموت وما تموت الدمعة بالعين وبنفخة الصورة الله يفعتنا قبل وين نتعنى من الأقبور وهمنا الضم باليدين يرجع عزة طوير يجو نقصد حضرة حسين من جثة لجثة نطوف للخيمات حماية مشاية مش على الميعات جينا حسين مشاية مش لو صلب لي عندنا الجود والراية مشاية مش على الميعات جينا حسين مشاية مش الشاري على البيع عجين احسن مشايع مشاري على البيع